بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ألف أما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس جرد تفسير العلمي رحمه الله تعالى وما زلنا في أول سورة البقرة وكنا قد توقفنا عند قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون يقول مفسر رحمه الله بعد تفسيره لهذه الآية ثم ذكر سبب تركهم الإيمان فقال ختم الله أي طبع الله على قلوبهم فلا تعي خيرا ولا تفهمه وحقيقة الختم الاستفاق من الشيء ومنه الختم على الباب وعلى سمعهم أي على موضع سمعهم فلا يسمعون الحق ولا ينتفعون به وأراد على اسماعهم كما قال على قلوبهم وعلى أبصارهم قال وهذا ابتداء كلام قوله أي على موضع سمعهم هذا التقدير لأن السمع على اعتبار أن السمع مصدر وعلى أبصارهم قال وهذا ابتداء كلام غشاوة أي غطاء فلا يرون الحق قرأ أبو عمرو وورش عن نافع والدوري عن الكسائي أبصارهم وديارهم وشبهه بالإمالة حيث وقع والباقون بالفتح فالفتح بلغة أهل الحجاز والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس والفتح عبارة عن فتح القارئ لفيه بلفظ الحرف وهو فيما بعده ألف أظهر والإمالة أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو اليا ولهم عذاب عظيم قال أي في الآخرة والعذاب كل ما يعنى به الإنسان وينشق عليه قرأ حمزة برواية خلف غشاوة ولهم بإرغام التنوين بغير غنه ومن الناس من يقول آمنا بالله نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وسلول أمه وبها يعرف وحارث بن عمر وعمر بن زيد ومعطل بن قشير وجد بن قيس وأصحابهم حيث أظهروا كلمة الإسلام ليسلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واعتقدوا خلافها وأكثرهم من اليهود والناس جمع إنسان سمي به لأنه عهد إليه فنسي كما قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم قبل فنسي ملاحظ إنه أول مرة يمر على كلمة الناس فيتكلم عن الأصل لغوي ولا عناية بقضية الأصول اللغوية له الكلام قرأ أبو عمرو التسائي ومن الناس بالمالة حيث وقع هذا اسم مجرورا في جميع القرآن وقرأ خافون عن حمزة والدري عن الكسائي من يقول بإضغام النون بغير غنة وباليوم الآخر أي بيوم القيامة قال الله تعالى وما هم بمؤمنين نظرا إلى معناها لأن من لفظ مفرد للعقلاء يعمل الواحد والجمع والذكر والأنت نظرا إلى معناها الهاء هنا عائدة على ما سبق في من وما هم جاء بالجمعة أخبر عنها أولا بالمفرد ثم جاء بعد ذلك بالجمع وما هم بمؤمنين ولم يقل وما هو بمؤمن نظراً للمعنى يخادعون الله أي يخالفون الله أصل الخدع في اللغة الإخفاء ومنه المخدع للبيت الذي يخفى فيه المتاع فالمخادع هو الذي يظهر خلاف ما يضمر والخدع من الله تعالى في قوله وهو خادعهم أي يظهر لهم ويعجل لهم من النعيم في الدنيا خلاف ما يغيب عنهم من عذاب الأخرى والذين آمنوا أيوة يخادعون المؤمنين بقولهم إذا رأوهم آمنا وهم غير مؤمنين أما يخدعون قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وما يخادعون بالالفي مع ضم الياء وفتح الخاء وكسر الدال على موثقة الكلمة الأولى وقرأ الباقون وما يخدعون بغير اللف مع فتح الياء والدال وإسكان الخاء إلا أنفسهم لأن خدعهم أنفسهم لا يعدهم وقال بعض أهل اللغة يقالوا خادع إذا لم يبلغ مراده وخادع إذا بلغ مراده فلما لم ينفذ خداعهم فيما قصدوا كان مخادعة فلما وقع ضرر فعلهم على أنفسهم كان في حق أنفسهم خداعا هذا الذي يذكره هل له علاقة باختلاف القراءات وإن كان كذلك فهو توجيه لأي القراءتين فهو له علاقة هو توجيه لقراءة المغاية بين يخادعون وما يخدعون كالتي نقرأ بها من الأولى يخادعون وما والثانية يخدعون فهذا الذي يذكره في, في التفريق فلما لم ينفذ خداعهم فيما قصدوه كان مخادعة يخادعون هذه مخادعة فلما وقع ضرر فعلهم على أنفسهم كان في حق أنفسهم خيئة هذه ليست من مفعل هذا خداع وما يخدعون قال وتفسيره طبعا ولا يستقيم هذا التوجيه التوجيه واضح متعلق بهذه القراءة قال وتفسيره فلا ينفذ خداعهم فيما قصدوه فكأنهم خدعوا أنفسهم كما يقال فلان سخر بفلان وما سخر إلا بنفسه قال والنفس ذات الشيء وحقيقته وما يشعرون قال الشعور علم حس أي لا يعلمون أنهم يخدعون أنفسهم وأن وبال خداعهم يعودوا عليهم في قلوبهم مرض قال شك ونفاق والمرض في اللغة العلدة سمي الشك في الدين مرضا لأنه يضعف الدين كالمرض يضعف البدن فزادهم الله مرضا أي أمدهم الله بمرض آخر تنمية لمرضهم لأن الآيات كانت تنزل تترا آية بعد آية فكلما نزلت آية فكفروا بها ازدادوا شكا ونفاقا قرأ حمزة وابن ذكوان فزادهم بالإمالة والباقون بالفتح ولهم عذاب أليم أي مؤلم بما كانوا يكذبون يقول أي بتكذيبهم الله ورسوله في السر ما رأيكم في في التعبير هنا قال بما كانوا يكذبون قال بتكذيبهم الله ورسوله في السر هذا التفسير الذي يذكره ليس لهذه القراءة، يعني بما كانوا يكذبون يقول أي بتكذيبهم هنا يفسر قراءة بما كانوا يكذبون هذا التكذيب هذا التكذيب يعني الأصل هنا إنه كان يضبطها على قراءة يكذبون لأن المفسر هنا يفسر على قراءة يكذبون يقول أي بتكذيبه الله رسوله في السر قرأ أهل الكوفة يكذبون بفتح الياء والتخفيف أي بكذبهم أي يكذبون, أي يكذبون تكذب أي يكذبون تكذيب أي بكذبهم قالوا آمن وهم غير مؤمنين والكذب إخبار بما لم يقع وقرأ الباقون بضم الياء والتشديد على المعنى الأول هو ده المعنى الذي يفسر عليه الذي فسر عليه أولا تكذيبهم الله ورسوله في السر وإذا قيل لهم يعني قال المؤمنون للمنافقين أو لليهود قرأ الكسائي وهشام ورويس قيل وغيضة وجئا وحيلة وسيقة وسيئة وسيئة بإشماع الضم كسر أوائلهن، وفقه ابن زكوان في حيلة وسيئة وسيئة، وفق المدنيان في سيئة وسيئة فقط، وقرأ الباقون بإخلاص الكسر. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال بالكفر وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والفساد خروج الشيء عن حال الاستقامة. قالوا إنما نحن مصلحون يقولون هذا القول كذب كقولهم آمنا وهم كذبون ألا كلمة تنبيه ينبه بها المخاطب إنهم هم المفسدون أنفسهم بالكفر والناس بالتعويق عن الإيمان الناس هذه مفعول به يعني. أنفسهم يفسدون أنفسهم ويفسدون الناس ولكن لا يشعرون أي لا يعلمون أنهم مفسدون لأنهم يظنون أن الذي هم عليه من إفطان الكف حق صلاح وإذا قيل لهم أي المنافقين واليهود آمنوا كما آمن الناس عبد الله ابن سلام وغيره من مؤمن أهل الكتاب قالوا أن أؤمن كما آمن السفهاء أي الجهال وهذا القول كانوا يظهرونه فيما بينهم لا عند المؤمنين فأخبر الله نبيه والمؤمنين بذلك وقال ربا عليهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون لا يدرون أنهم كذلك والسفيه خفيف العقل رقيق الحلم من قولهم ثوب سفيه أي رقيق نلاحظون أن يذكر الأصل اللغوي لسفيه قال ثوب سفيه أي رقيق وفي التعبير نفسه عن معنى السفيه في الآية يعني يستحضر أصل المعنى اللغوي ده متكرر عنده كثيرا يعني يستخدم أحيانا بعض العبارات وربما لا يعالل بهذه الطريقة وقد يستشكل هو ليه عبر بهذا التعبير يعني ماذا عبر بهذا التعبير هو بيستحضر أصل المعنى اللغوي أحيانا في تعبير عن معنى الكلمة أو معنى العبارة في سياقها في الآيات يقول رقيق الحلم طب هو إيه رقيق الحلم هو هذا فيه استحضار لأسل معنى السفة إن فيه معنى الرقة كما ذكر هنا. يقول ولكن لا يعلمون لا يدرون أنهم كذلك والسفيه خفيف العقل رقيق الحلمي من قولهم ثوب سفيه أي رقيق قرأ الكوفيون وابن عامر وروح السفهاء ألا بتحقيق الهمزتين والباقون بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وهي أن تجد لواوا وما ذكر من تسهيل إحدى الهمزتين إنما هو في حالة الوصل فإذا وقفت على الكلمة الأولى أو بدأت بالثانية حققت الهمزه في ذلك لجميع القراء وإذا لقوا يعني هؤلاء المنافقين الذين آمنوا أي المهاجرين والأنصار قالوا آمنا كإيمانكم وإذا خلو رجعوا إلى شياطينهم أي رؤسائهم وكهنتهم والشيطان المتمرد العاتي أي الطويل الجسم من الجن والإنس ومن كل شيء طيب لسه كنت بتكلم على قضية أصل معنى اللغوي كلمة الشيطان المتمرد العادي العاتي هذه لا إشكلة فيها طيب أي الطويل الجسم غريبة كلمة الطويل الجسم هذه صح حد شايفها مستقربة يعني الشيطان ليه بيقول كلمة الطويل الجسم هنا أيضا في استحضار لأصل المعنى اللغوي للشيطان وأنه من شطن والشطن فيه معنى الطول حتى عارفين أشطان البئر في أشعار العرب أشطان البئر وحبال البئر إن هو حبال طويلة فهو الشطن فيه معنى الطول فهو وهو يفسر معناه هنا يفسر معناه هنا بيكون في استحضار للالاصل المعنى وإن كان هنا لم لم يصرح بذلك ولكن هو شيء ممكن نتتبعه شيء ممكن نتتبعه في قراءاتنا للكتاب لما نجد أحياناً تعبير مستغرب ممكن ننظر فيه اصل المعنى اللغوي يعني في كثير من المواطن ربما نجد أنه يعني هذه الكلمة أو الاص في أصل الكلمة، في أصل الفعل، في أصل معنى الفعل، نوب يستحضر في العبارة. نقول أي الطويل الجسم من الجن والإنس ومن كل شيء. قالوا إن معكم أي على دينكم. إنما نحن مستهزئون. قال ساخرون بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما نظهر من الإسلام. قرأ أبو جعفر مستهزون ومتكون وشبهه حيث وقع بترك الهمزة. الله يستهزئ بهم. يقول أي جازيهم جزاء جزائهم؟ وهو أن يفتح لهم باب من الجنة فإذا انتهوا إليه سد عنهم وردوا إلى النار طيب الـ الـ هذه العبارة يجازين جزاء استهزائهم بيتال عليها إيه الطريقة دي في تفسير الله يستهزئ بهم كلمة التأويد دي كلمة وسعة يعني؟ هو هي مشاكلة هو اعتبر أنها من باب, اعتبر أنها من باب المشاكلة تناول مشاكلة صورة من صور المجاز يعني في تأويل ما هو المجاز لا أقصد تأويل لا أقص التأويل مذموم ولا تأويل ما أتكلم عن المسألة دي على إنه يستهزئ بهم يعتبر إنه قال يجازين جزاء استهزاءه فهذا يكون من باب يعتبر هو من باب المشاكلة قال ويمدهم قال يطيل مدة غيهم والمد والامداد واحد وأصله الزيادة إلا أن المادة أكثر ما يأتي في الشارع قال الله تعالى ونمد له من العذاب مادة والامداد في الخير قال الله تعالى وأمددناكم بأموال وبنين لا شيئا من لا شيء من الفروق هنا قال المد والامداد واحد ما الفرق بين المد والامداد هو المد والامداد واحد المد من فعل ثلاثي والامداد مزيد بهنزة من أمد أمد امدادا ومد مدا فيقول الا أن هو يذكر أنه واحد إلا أن الماده اكثر ما ياتي في الشر ونمد عرفنا هنا في مده أنها من المد وامددناكم انها من الامداد ونمد فعل ثلاثي, فعل ثلاثي وامددناكم فعل من الإمداد. فيقول أكثر ما يأتي في الشر والامداد في الخير وضرب مثال لكل واحدة منهما طيب وفي الآية من المدة من الإمداد الآية المفسرة هنا في سورة البقرة ويمدهم في طغيانهم هذا من المد هذا من المد في طغيانهم قال أي ضلالتهم والطغيان الغلو في الكفر قد ريع الكسائي طغيانهم وأذانهم بالإمالات حيث وقع وامال حمزة والكسائي وخلف جميع ما روسيا بليئ من الأسماء نحو الهدى والهوى والعمى وما أشبه ذلك والأفعال نحو اتى وابى وسعى وما أشبه ذلك وفقهم أبو عمرو على ما كان فيه راء بعدها ألف ممالة بأي وزن كان نعم ذكرى وبشرى واسرى وما أشبه ذلك واختلف في ذلك كل يعني بذلك واختلف عن ورش فيما فيه راء فروي عنه الإمالة بين بين وروي عنه الفتح والوجهاني صحيحان عنه وقرأ الباقون بالفتح يعمهون أي حائرون مترددون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استدلوا الكفر بالإيمان والضلالة الجور عن القصد فما ربح التجاراتهم أي فما ربحوا في تجارتهم وما كانوا مهتدين قال ناجين من الضلالة ما الذي فعله في تفسير فما ربح التجاراتهم قال, قال فما ربحوا في تجارتهم هو أرجع الاسناد للتوضيح أرجع الاسناد للإسناد الحقيقي بدل الإسناد المجازي فما ربح التجاراتهم هنا أسندت إلى الربح أو الربح المنفي هنا فما ربحت أسند إلى التجارة أصل هو ما هو له أنهم أصحاب هذه التجارة فوضحوا بإيه أن هو أسنده إلى إليهم إلى الناس أنفسهم فما ربحت في تجارتهم قال ما كانوا مهتدين ناجين من الضلالة مثلهم يقول أي شبههم والمثل قول سائر في عرف الناس يعرف به معنى الشيء كمثل الذي يعني الذين بدليل سياق الآية ليس فردا واحدا. استوقد أي اوقد نارا فلما أضاءت النار ما حوله أي حول المستوقد ذهب الله بنورهم أي أزاله وترثهم طرحهم في ظلمات لا يبصرون قال نزلت في المنافقين يقول مثلهم في نفاقهم كمثل رجل اوقد نارا في ليلة مظلمة في مفازه فاستدفأ ورأى ما حوله واتقى ما يخاف فبينما فبين هو كذلك إذ طفئت ناره فبقي في ظلمة خائفة متحيرا فكذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان أمنوا على أموالهم وأولادهم وناكحوا المؤمنين وارثوهم وقاسموهم الغنائم فذلك نورهم فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف وهو تعبير نظرا لأنه تعبير مختصر في نفس الوقت سلس، فهو تعبير في توضيح الأمثال في الكتاب جميل. طريقة تعبيره يعني هو يوضح الأمثال الواردة في القرآن يذكر المعنى على التفصيل ثم بعد ذلك يذكر المعنى إجمالي ثم بعد ذكر المعنى إجمالي ينزل هذا المثل يبين وجه الشبه أو وجوه الشبه مع الممثل له والذي يفعل هذا يعني هو ليس ممثلداً به ولكن بعض المختصرين للتفسير عندهم يعني جودة في الاختصار في التفسير نجد أنهم يرعون مثل هذا ما إحنا عندنا في الإيجي ده شفناه كتير في الإيجي يعني بيحضر في الإيجي أو قرأ فيه يجد هذا الأمر كثيرا عنده يعني طريقة تعبيري عن الأمثال في توضيح معناها على اختصاره طريقة جميلة جدا في توضيح المثل. والمثل يحتاج إلى هذا يعني يحتاج أن نفهمه أولا يعني هو الترتيب ده يحتاج أن يعني هو طريقة معرفة معنى المثل والوقوف على المراد منه إنه يفهم معنى المثل مفككاً الأول كلمة وكلمة وكلمة ثم يستحضر الصورة كاملة هذه صورة المثل ولا يقف على صورة المثل فقط لأن هو مثل لشيء يعني هذا المشبه به طب أين المشبه فيحتاج أنه ينزل هذا على ذاك ويبين هذا الأمر صم بكم عمي فهم لا يرجعون قال صم أي هم صم عن الحق لا يقبلونه وإذا لم يقبلوا كأنهم لم يسمعوا بكم قال خرص عن الحق لا يقولونه عمي لا أي لا بصائر لهم ومن لا بصيرة له كمن لا بصر له فهم لا يرجعون عن الضلالة إلى الحق أو كصيب من السماء يقول أي كأصحاب صيب قدر مضافا فهذا مثل آخر ضربه الله تعالى للمنافقين معناه إن شئت تمثلهم بالمستوقد وإن شئت بأهل الصيب أو بمعنى الواو يريد وكصيب من السماء والصيب المطر وكل ما نزل من الأعلى إلى الأسفل فهو صيب أي نزل من السماء أي من السحاب فسر السماء السحاب فيه ظلمات قال جمع ظلم ورعد اسم ملك هو الذي وهو هو الذي يسمع صوته من السحاب وهو الذي يسوق وبرق لمعان صوت من نور يسجر به الملك السحاب يجعلون أصابع في آذانهم من الصواعق جمع صاعق وهي الموت وكل عذاب مهلك وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلن بغضبك ولا تهلكن بعذابك وعافنا قبل ذلك حذر الموت أي مخافة الهلاك والله محيط بالكافرين عالم بهم لا يفوتونه وأصل الاحاطه الإحداق بالشيء من جميع جهاته ومنه الحائط قرأ أبو عمرو وورش ودوري وعلي الكسائي ورويس بالكافرين بالإمالة حيث وقع في محل النصب والخفض يكاد البرق يقول أن يقرب يقال كاد يفعل إذا قرب ولم يفعل يخطف أبصارهم يختلسها والخطف استلاب بسرعة كلما يقول كل حف جملة ضم إلى ما الجزاء فصار أداة للتكرار ومعناها متى ما أضاء لهم مشوا فيه أي كلما أنار البرق لهم الطريقة ساروا في ضوئه طبعا قولوا حرف جملة يعني هذا حرف يعني كلمة كلمة, تفي يعني كلمة من الكلمات التي تفيد معنى الجملة يعني أضاء لهم كلما أضاء لهم مشوا فيه يقول أي كلما نرى البرق لهم الطريقه ساروا في ضوئه وإذا أظلم عليهم قاموا اي وقفوا متحيرين فالله تعالى شباهم في كفرهم ونفاقهم بقوم كانوا في مثازة في ليلة مظلمه أصبهم مطر فيه ظلمات من صفتها أن السارية لا يمكنه المشي فيها ورعد من صفته أنه يضم السامعون أصابعهم إلى آذانهم من هوله وبرق من صفته أن يقرب أن يخطف أبصارهم ويعميها من شدة توقده ذكر كل صفة, صفة للظلمات هذا أخذه من الآياتين وفرقه على الكلام. ظلمات من صفتها كذا ورعد من صفته كذا وبرق من صفته كذا هذه موجودة في الآيات مفرقة يقول فهذا مثل ضربه الله للقرآن وصنيع الكافرين والمنافقين معه المطر القرآن لأنه حياة الجنان كالمطر حياة الأبدان والظلمات ما في القرآن من ذكر الكفر والشرك والرعد ما خوف به من الوعيد وذكر النار والبرق ما فيه من الهدى والبيان والوعد وذكر الجنة فالكافرون يسدون آذانهم عند قراءات القرآن مخافة ميل القلب إليه لأن الإيمان عندهم كفر والكفر موت وقوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم أي القرآن يبهر, أو يبهر قلوبهم ولو شاء الله يقول أمال حمزة شاء وجاء وخاب وطاب وخاف وحاق وضاق وزال وزاغ حيث وقع سوى زاغت وفقه ابن ذكوان وخلف في شاء وجاء حيث وقع لذهب بسمعهم وأبصارهم أي بأسماعهم وأبصارهم مظاهرة كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنة فين كما ذهب لأسماعهم وأبصارهم الباطنة هذه أين ذكر الذهاب بالأسماع والأبصار الباطنة في سياق الآيات هنا نعم صح صم بكم عمي فهم لا يرجعون وهذه نفس حسنه يقول الله لا ذهب بسمعه وابصارهم وذكر قبل ذلك انهم صم بكم عمي فيقول لا ذهب باسماعهم وابصارهم الظاهره كما ذهب باسماعهم يعني كانه لاحظ الايه السابقه اثناء التفسير كما ذهب باسماعهم وأبصارهم الباطنه قرأ ابو عمرو ورويس لا ذهب او لا ذهب بسمعهم بادغام الباء في الباء ان الله على كل شيء قدير أي لما يشاء ولا يوصف غير الله تعالى بالقدير. يا أيها الناس قال ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الناس خطاب أهل مكة ويا أيها الذين آمنوا خطاب أهل المدينة وهو هنا عام إلا من حيث إنه وهو هنا عام هذا من كلام المفسر وهو هنا عام إلا من حيث إنه لا يدخله الصغار والمجانين غير مكلفينه. أعبد وحيد ربكم الذي خلقكم. قال الخلق اختراع الشيء على غير مثال سبق قرأ أبو عمر خلقكم بإضغام القاف في الكاف وروي عن يعقوب إضغام كل ما أضغمه أبو عمرو من المثلين والمتقاربين والذين من قبلكم أي وخلق الذين من قبلكم فالذين معطوف على ضمير المفعول السابق لعلكم تتقون لكي تنجوا من العذاب قال سيبويه لعل وعسى حرف ترج وهما من الله واجبان الذي جعل أي صيّر لكم الأرض فراشا أي بساطا وهنا يحتاج ان هو يفسر جعل لأن جعل بيختلف التعبير عنها في التسير في القرآن بحسب موضعها هو الذي جعل هنا الجعل فسره بالتصوير الذي جعل أي صيّر لكم الأرض فراشا أي بساطا قرأ أبو عمرو وجعل لكم بإضغام اللامي في اللامي وروي عن رويس موافقته على ذلك والسماء بناء أي سقفا محفوظا مرفوعة وأنزل من السماء أي من السحاب ماء وهو المطر فأخرج به من السمرات وأنواع النبات رزقا أي طعاما لكم وعلفا لدوابكم فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا تعبدونهم كعبادة الله وأنتم تعلمون أنه واحد خالق هذه الأشياء وإن كنتم في ريب أي في شك معناه وإذ كنتم لأن الله علم أنهم شاكون ما دلالة قول قوله معناه وإذ كنتم كان الله علم أنهم شاكون لماذا يقول هذا؟ عشان كلمة واحدة بس حد يقولها لدلالة إن نعم لدلالة إن فهنا في هذه الآية وإن كنتم في ريب إما حيقال إن بمعنى إذ او إن تب كما هي ولكن تكون قد أتت على خلاف مقتضى الظاهر ويبحث في علة إرادها إن لا إذ أو اذا طيب وهذا متكرر كثيرا في القرآن ده موجود كثير في القرآن ان تأتي في, في مكان اذا مما نزلنا أو إذ يعني مما نزلنا على عبدنا قال محمد صلى الله عليه وسلم يعني القرآن فأتوا أمر تعجيز بسورة والسورة قطعة من القرآن معلومة الأول والآخر من مثله أي مثل القرآن ومن صلة كقوله كل للمؤمنين يغض من أبصارهم يقصد كأنها يغض أبصارهم وادعوا شهداءكم جمع شاهد أي واستعينوا بآلهتكم التي تعبدونها من دون الله إن كنتم صادقين ان محمدا يقوله من تلقاء نفسه فلما تحدهم عجزوا فقال فإن لم تفعلوا في ضر ولن تفعلوا أي لن تقدروا عليه فيما بقي أبدا. وإنما قال ذلك لبيان الإعجاز. فإن القرآن كان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث عجزوا عن الاتيان بمثله. فاتقوا النار أي فامنوا واتقوا بالإيمان النار التي وقودها أي حطبها. الناس والحجارة يعني حجارة الكبريت لأنها أكثر التهابا وقيل الأصنام. وقرنا الناس بالحجارة. طبعاً أولاً هو نادر يعني الأصل العين ده إن هو أنه لا يعدد الأقوال لكن في بعض المواضيع بيعدد الأقوال وهنا هنا مثال هنا في تفسير الحجارة وحجارة الكبريت أو الأصنام والأشهر في الأكثر أكثر مفسرين السلف على أنهما اللي بحجارة الكبريت قال وقرن الناس بالحجارة لأنهم نحتوها واتخذوها أرباباً من دون الله وقيل من النار نوع لا يتقل إلا بالناس والحجارة تقي هذه النار بالحطب أعدت أيهيئة للكافرين قال فبعد ذكر وعيد الكافرين ذكر وعد المؤمنين تطيبا لقلوبهم مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم فقال وبشر الذين آمنوا قال والبشارة كل خبر صدق تتغير به بشرة الوجه ويستعمل في الخير والشر وفي الخير أغلب وعمل الصالحات أي الفعلات الصالحة يعني المؤمنين من أهل الطاعة أن لهم جنة جمع جنة والجنة البستان الذي فيه أشجار مثمرة سميت به الاجتنانها وتستورها في الأشكار الاجتنان اللي هو التستر التستر أو الاختفاء. ومنه الجن لأنه هو مستتر عن الأعين منه المجنون لأن عقله مستور ونحو ذلك تجري من تحتها أي من تحت أشجارها ومساكنها الأنهار أي المياه في الأنهار لأن النهر لا يجري ما هذا؟ ها وبرضه قضية الإسناد ان هو, هو بيفسر برجع الإس... الإسناد إلى الإسناد الحقيقي طبعا في, في تعبير متكرر كثيرا في القرآن هو التاجه من تحتها الأنهار أي مياهه في الأنهار لأن النهر لا يجري والأنهار جمع نهر سمي به لساعته وضيائه ومنه النهار طبعا اللي ال... بيحب اللغة يستمتع جدا بال... بما نقرأه الآن يعني. وذكر الاشتقاقات و... ونحو ذلك كلما يعني متى ما رزقوا أطعموا منها أي من الجنة من ثمرة أي ثمرة ومن صلة رزقا طعاما قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال وقبله رفع على الغاية باعتبار حذف, حذف الغاية حذف مضف به قال الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد فإذا رزقوا ثمرة بعد أخرى ظنوا أنها الأولى وقوتوا به أي بالرزق متشابها في الألوان مختلفا في الطعوم ولهم فيها أي في الجنات أزواج نساء وجوار من الحور العين مطهرة من الأقدار وهم فيها خالدون دائمون لا يموتون ولا يخرجون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها قال الحياء تغير منكسار يلحق الشخص خوفا مما يعاب به واشتقاقه من الحياة فإنهم انكسار يعتري القوى الحيوانية ويرد عن أفعالها والله سبحانه منزه عن ذلك. طبعا واضح هنا ان هو استخدام التأويل وان كانت الآية في نفي هذا في نفي هذا الأمر ولكن هو صار هنا على طريقة التأويل والسبب في ذلك تفسير الحياة أصلا ان هو يفسر الحياة بما يكون لي بما يكون لي الانسان كما يقال في الرحمة يفسر الرحمة بشيء أصلا مما يوصف بالانسان ثم بعد ذلك يقول الله ينزه عن ذلك. طبعا هذا غير لازم يعني. قال أساو نزولها أن الله تعالى لما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت فقال إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا بابا ولو اجتمعوا له وقال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت قالت اليهود ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسه فانزل الله سبحانه إن الله لا يستحي أي لا يترك ترك من يستحي أن يضرب مثلا يذكروا شبها ما بعوضة ما صلة أي مثلا بالبعوضة قال وبعوضة نصب بدل عن المثل والمثل مفعول به قال البعوض صغار البق سميت بعوضة لأنها كأنها بعض البق فما فوقها يعني الذباب والعنكبوت فأما الذين آمنوا بمحمد والقرآن فيعلمون أنه يعني المثل هو الحق والصدق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثل أي بهذا المثل ثم أجابهم فقال يضل به كثيرا من الكفار لأنهم كانوا يكذبونهم فيزدادون ضلالا ويهدي به أي بهذا المثل كثيرا من المؤمنين فيصدقونه والإضلال هو الصرف عن الحق بالباطل وما يضل به إلا الفاسقين الكفرين قال والفسق الخروج عن أمر الله وهذا أيضا في ملاحظة للمعنى اللغوي فتق فتق يعني خرج كأصل لغوي ثم وصفا فقال الذين ينقضون اي يخالفون ويتركون وأصل النقد الكسر عهد الله يقول أمر الله الذي عهد إليهم يوم الميثاق بقوله ألست بربكم قالوا بلى من بعد ميثاقه قال توكيده والميثاق العهد المؤكد ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يعني الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الرسل عليهم السلام لأنهم قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض نرعب أنه يعني الآيات في حتى في تفسير قرآن بي القرآن حاضر على اختصاره، هنا فسر العهد بآية الأعراف، هنا فسر قطع ما أمر الله به أيوصل بقولهم نؤمن ببعض ونكفر ببعض، والعهد هنا أصلا مختلف في تفسيره وقطع ما أمر الله به أيوصل أصلا أيضا مختلف في تفسيره، طبعا ما أمر الله به أيوصل فسره بالرحيم مثلا، فهنا فسره وقال الإيمان بمحمد وبجميع الرسل عليهم السلام لأنهم قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وقال المؤمنون لا نفرق بين أحد من رجل ويفسدون في الأرض قلب المعاصي وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن على أولئك هم الخسرون المغبونون ثم قال لمشيك العرب على وجه التعجب كيف تكفرون بالله بعد نصب الدلائل ووضوح البراهين. يقول على وجه التعجب كأنه يذكر غاتي الاستفهام كيف تكفرون بالله قال بعد نصب الدلائل ووضوح البراهين. ثم ذكر الدلائل فقال وكنتم أمواتا نطفا في أصلاب آبائكم في الأرحام والدنيا. قرأ الكسائي فأحياكم أحيا أحياها فأحيا وأحيا بالإمالة حيث وقع وفقه حمزة في وأحيا حيث وقع ثم يميتكم عند انقضاء أجالكم ثم يحييكم بالبعث ثم إليه ترجعون تردون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم قرأ يعقوب ترجعون بفتح التاء وكسر الجيم حيث وقع إذا كان من رجوع الآخرة وقرأ مثل التي نقرأ وقرأ البقون بضم التاء وفتح الجيم ولم يختلفوا فيما كان من الرجوع إلى الدنيا كقوله فهم لا يرجعون ولعلهم يرجعون ونحو ذلك أنه بفتح أوله وكسر ثالثه طب إيه الفرق منهم لغة؟ واحد فيهم مبني لما لم يسمى فعله مبني المجهول واحد فيهم مبني للمعلوم يرجعون ترجعون أو ترجعون ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكي تعتبروا وتستدلوا ثم استوى إلى السماء يقول أي قصد إليها لأنه خلق الأرض اولا ثم عمد إلى خلق السماء طبعا هو هذا التفسير بالقصد إليها ده يعني مشهور عند طائفة من المفسرين حتى ابن كثير يفسرها كذلك الـ الـ يعني يورع السلف فيها أنه هو بيعتبره في المستوى السماء مثل الاستواء على يعني لا يفرج بين التعديه بإله والتعديه بعلى في أن هنا القصد والطبري رحمه الله له كلام طويل في ذلك وإن كانت هي مشتهرة يعني هي مشتهرة عندنا من أسداب اشتهرها كلام ابن كثير رحمه الله ثم طبعا كلام ابن كثير يأثر كثيرا في ناس كثير بعدين في التفسير بعده نسمى أن تنقل عن تفسير السعد ونحو ذلك قال مستوى إلى السماء هي طبعا لها وجه يعني هي لها وجه بس على بس على, على توثيق القول يعني. ثم استوى إلى السماء فسوى سبع سماوات أي خلقهن مستويات لا فطور فيها ولا صدع قرأ حمزة والكسائي وخلف فسوهن بالإمالة ووقف يعقوب فسوهن بزيادة هاء السكت وهو بكل شيء عليم قرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة وخلف وارشن ويعقوب وهو وهي فهو فهي هو لا هي بتحريك الهاء حيث وقع ووقف يعقوب على جميعها بزيادة هاء السكت وإذ قال رب أي واذكر إذ قال ربك ذك المتعلق إذ وإذ وإذا حرف توقيت إلا إذا للماضي وإذا للمستقبل هنا لعل في لعلها إلا أن مثلا يعني في حاجة مش ساقطة في العبارة تقريبا أو فيها خلل يعني مثلا إلا أن إذا للماضي وإذا للمستقبل وخطوا وضعوا إحداهما موضع الأخرى قرب عم قربك بإذعام اللي في أراء لم لا جمع ملك قيل مشتق من الملك وهو الشدة والقوة وقيل غير ذلك في اشتقاق الملائكة والمراد الملائكة الذين كانوا في الأرض وذلك أن الله خلق السماء والأرض وخلق الملائكة والجان وأسكن الملائكة السماء وأسكن الجان الأرض فعبدوا دهرا طويلا في الأرض ثم ظهر فيهم الحسد والبغي فأفسدوا واقتتلوا فبعث الله إليهم جندا من الملائكة يقال لهم الجن وهم خزان الجنان اشتق لهم اسم من الجنة رأسهم إبليس. طبعا هنا واضح أنه إيه؟ واضح أنه أبي يتكلم في هو على تفسير أن إبليس كان من الملائكة. ويرجح هذا ويصرح به بعد ذا اللي هو قول طائفه من السلف. هنا الفرض يعني بين الجن الذين هم الملائكة والجن في الأرض. يقول وكان رئيسهم ومن أشدهم وأكثرهم علما فهبطوا إلى الأرض. وضرضوا الجن إلى شعوب الجبال وبطون الأودية وجزائر البحور وسكنوا الأرض وخفف الله عنهم العبادة وأعطى الله إبليس ملك الأرض وملك سماء الدنيا وخزانة الجنة وكان يعبد الله تارة في الأرض وتارة في السماء وتارة في الجنة فداخ له العجب وقال في نفسه ما أعطاني الله هذا الملكة إلا لأني أكرم الملائكة عليه فقال الله له ولجنده إني جاعل أي مصير في الأرض خليفة أي بدلا منكم وأرفعكم إلي فكره ذلك لأنهم كانوا أهوى الملائكة عبادة والمراد بالخليفة هنا آدم عليه السلام لأنه خليفة الله في الحكم بين عباده بالحق وقام ما قامه بعده من ذرجيته والخليفة من استخلف مكاد من كان قبله مأخوذ من أنه خلف لغيره يقوم وقامه في الأمر الذي أسند إليه فيه كما قيل أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ الكسائي خليفة بإمالة الفاء حيث وقف على هاء النفي. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها بالمعاصي والمراد ذريته ويسفك أي ويصب الدماء بغير حق أي كما فعل بنو الجان فقاسوا بالشاهد على الغائب وإلا فهم ما كانوا يعلمون الغيب. ونحن نسبح بحمدك نقول سبحان الله وبحمده والسبح تبعيد الله من السوء. قرأ أبو عمرو ونحن نسبح بإضغام النون في النون طبعا لما تقرأ بقى واحنا بنقرأ مش لازم بقى نقف عند كل موظم والتسبيح وتنزيه الله سبحانه وتعالى يقول تبعيد الله من السوء على طول يغلب على ظنك أنه ممكن يكون أصلا أن الكلمة فيها معنى البعد أصلا في في أصل كلمة سبحة يكون فيها معنى البعد فهو يعبر بعبارة قريبة من الأصل معنى اللغة ونقدس لك أي نثني عليك بالقدوس سوى الطهارة عمه لا يليه بجلالك قراب عمر ونقدس لك قال بإضغام الكاف في القاف ونقدس لك قال وكذلك وكان ربك قديرا ولق قصورا حيث تحرك ما قبلها فلو سكن ما قبل الكاف لم يضغمها نح فأولئك كان ولا يحزنك قولهم وشبهه قال الله تعالى اني اعلم ما لا تعلمون من المصلحه فيه قرأ المدنيان وابن كثير وابو عمرو النيه بفتح الياء والباقون باسكانه وابو عمرو اعلم ما بادغام الميم في الميم وعلم ادم سمي ادم لانه خلق من اديم الأرض وهو وجهها مشتق من الادمه السمرة وكنيته ابو البشر عاش 930 سنه وثلاثين بالتفاق من بالتفاق اهل التاريخ يعني يقصد وقبره في مغارة بين بيت المقدس ومسجد إبراهيم الخليل لجلاه عند الصخرة ورأسه عند مسجد إبراهيم وفي ذلك خلاف كثير طبعا يقصد مسجد إبراهيم الخليل هذا يقصد أنه إيه اللي هو في فلسطين يعني مش, مش محدش يظن مثلا هو عند الكعبة مثلا وهذا الكلام يعني من الأخبار إيه؟ من أخبار بني إسرائيل قال في ذلك خلاف كثير قال الأسماء كلها وعلم أدم الأسماء كلها لما خلقه الله عز وجل علمه الأشياء وذلك أن الملائكة قالوا لما قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة يخلق ربنا ما يشاء فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا وإن كان فنحن أعلم منه لأن خلقنا قبله ورأينا ما لم يره فأظهر الله فضله بالعلم وفيه دليل على أن الأنبياء أفضل من الملائكة وإن كانوا رسلا كما ذهب إليه أهل السنة إن الأنبياء أفضل من من الملائكة وإن كان الملائكة رسلا فهل النبي من الأنبياء واللغودنا النبي دون الرسول كما نعلم فهل لو كان في ملك من الملائكة رسول كجبريل أيضا يقال في ذلك أن الأنبياء أفضل من الملائكة فهنا يقول إيه أن الأنبياء أفضل من الملائكة وإن كانوا رسلا كما ذهب إليه أهل السنة وطبعا دي مسألة شهيرة يعني فيها نزاع كلام المعتزل فيها ثم عرضهم فيهم فسرين دايما بيكونوا مستحضرين النزاعات الكبرى اللي بتذكر في تفسير من المعتزلة خصوصا يعني. ثم عرضهم على الملائكة أي عرض المسميات لأن عرض الأسماء لا يصح والعرض العرض الشيء وأنت تمر به عرضا لتعرف حاله وإنما قال عرضهم ولم يقل عرضها لأن المسميات إذا جمعت من يعقل ومن لا يعقل يكن عنها بلفظ من يعقل كما يكن عن الذكور والإناث بلفظ الذكور فقال أنبيوني أخبروني أمروا تعجيز بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أني لأخلق لا خلقا إلا كنتم أفضل وأعلم منه قرأ الكوفيون وابن عامر وروح هؤلاء, هؤلاء إن كنتم صادقين بتحقيق الهمزتين وأبو عمرو بإسقاط الهمزة الأولى وتحقيق الثانية وقرأ قلون البزي بتسهيل الأولى بين بين مع تحطيق الثانية وأبو جعفر الرويس بتحطيق الأولى وتسهيل الثانية واختلف عن قمبل الوارش فروي عن الأول جعلوا الهمزة الثانية بين بين وروي عنه إسقاطوا الهمزات الأولى وهو الذي عليه الجمهور من أصحابه وروي عن الثاني إدالوا الهمزات الثانية يا أم مكسورة وروي عنه تسهيلها بين بين قالوا يعني الملائكة إقرارا بالعجز سبحانك تنزيها لك لا علم لنا إلا علمتنا معناه أنك أجل من أن نحيط بشيء من علمك إنك أنت العظيم بخلقك الحكيم في أمرك والحكيم له معنيان أحدهما الحاكم وهو القاضي العذل والثاني المحكم لأمره كي لا يتطرق إليه الفساد وأصل الحكمة في اللغة المنع وهي تمنع صاحبها من الباطل ومنها حكمة الداب لأنها تمنعها من العجاج فلما ظهر عرزهم قال الله سبحانه يا أدم أنبئهم أخبرهم بأسمائهم فسمى أدم كل شيء باسمه وذكر الحكمة التي لأجلها خلت فلما أنباءهم باسمائهم قال الله ألم أقل لكم يا ملائكتي إني أعلم قال تقدم مذاهب القراء في فتح لي من إني في الحرس المتقدم قريبا غيب السماوات والأرض ما كان منها وما يكون لأنه قد قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون وأعلم ما تبدون أي تظهرون يعني قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها وما كنتم تكتمون تسرون يعني قولهم لن يخلق الله ربنا خلقا اكرم عتنا وان قلنا قال مذهب العربي أن الرئيس يخبر عن نفسه بضمير الجمع تكلم عن ضمير الجمع في قلنا ليه تسجدوا قرأ جعفر للملائكه بضم التاء حالة الوصل اتباعا اتباعا عشان بعد كده يسجدوا يعني قال وروي عنه وهذه قراءة يعني فيها نقاش لغوي كبيرة وإعتراض إنك و... صحيح ولا مقروبها قال أبو قال أبو جعفر الملائكة قال بضم التاء حالة الوصل إتباعا وروية عنه إشمام كسرتها الضم والوجهان صحيحان عنه. ووجه الإشمام أنه أشار إلى الضم تنبيها على أن الهمزة المحذوفة التي هي همزة الوصل مضمومة حالة الابتداء. ووجه الضم أنه مستثقل الانتقال. ان توجيه توجيه توجيه القراءة. واجه الضم أنه مستثقل الانتقال من الكسرة إلى الضمة إجراء للكسرة اللازمة مجرى العارضة وعللها أبو البقاء أنه نوى الوقف على التاء فسكنها ثم حركها بالضم اتباعا لضمة الجيم وهذا من اجراء الوصل مجرى الوقف وقد اعترض جماعة على أبي جعفر في قراءته لذلك فرد ابن الجزري اعتراضه وانتصر لأبي جعفر وصوب قراءته وقال إنه لم ينفرد بهذه الكراءة بل قرأ بها غيره من السلف وقرأ الباقون بإخلاص كسرة التاء كما قرأ وهذا الخطاب مع جميع الملائكة على الصحيح والأصح أن السلود كان لآدم على الحقيقة وتضمن معنى الطاعة, وتضمن معنى الطاعة لله تعالى لامتثال أمره وكان ذلك سجود تعظيم وتحيل لسجود عبادة ولم يكن فيه وضع الوجه على الأرض إنما كان الانحناء فلما جاء الإسلام أبطل ذلك وسجود في الأصل تذلل مع تطام فسجدوا يعني الملائكة إلا ابليس يقول وكان اسمه عزازيل بالسريانية وبالعربية الحارث. فلما عصى غير اسمه وصورته فقيل إبليس لأنه ابلس أي يائس من رحمة الله والأصح أنه كان من الملائكة لا من الجن وقوله تعالى كان من الجن أي من الملائكة الذين هم خزنة الجنة أبا قال فلم يسجد واستكبر أي تكبر عن السجود لآدم وكان أي وصار من الكافرين قال أكثر المفسرين وكان في سابق علم الله من الكافرين الذين وجبت لهم الشقاوة نلاحظ أنه ذكر وجهين في كان يعني في وجه أنه يفسر كان صار من الكافرين وحتى بعضهم احيانا يعبر في بعض المتقدمين من اللغويين يقول أنها وكأنها صلة يعني. وهو كأنه هو من الكافرين مثلا ووجه آخر إن كان هذا يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى كان في سابق علم الله من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة قال وهي جنة الخلد في السناء السابعة وذلك أن آدم لم يكن له في الجنة من يجالسه فنام نومة فخلق الله زوجته حواء من قصيراه من شقه الأيسر وسميت حواء لأنها خلقت من حي خلق الله تعالى من غير أن أحس بها آدم ولا وجد لها الما ولو وجد لها ألما لما عطف رجل على امراه قط فلما استيقظ من نومه رآها جالسة عند رأسه كأحسن ما خلق الله فقال لها من أنت فقالت زوجتك خلقال الله لك لتسكن الي وأسكن إليك وكل منها رغدا واسعا كثيرا حيث شئتما كيف شئتما ومتى شئتما وأين شئتما وسنفسر حيث بالزمان والمكان الكفير قرى أبو عمر حيث, حيث شيتومة قال الإضغام الثائي في الشين وإبدال الهمز بياء ساكنة وثق على الإبدال أبو جعفر وورش ولا تقرب هذه الشجرة يعني الأكل واختلف في الشجرة فقيل هي السنبولة وقيل العنب وقيل التين وقيل شجرة الكافور وقيل شجرة العلم وفيها من كل شيء قال ابن عطية وإنها الصواب أن يعتقد أن الله نهى آدم عن شجرة فخالف هو إليها وعصى في الأكل منها قال وفي حضره تعالى على آدم ما يدل على أن سكنانه في جنة لا يدوم لأن المخلد لا يحضر عليه شيء ولا يؤمر ولا ينهى فتكون أي فتصير من الظالمين أي الضارين بأنفسكما بالمعصية وأصطف ظلم وضع الشيء في غير موضعه فأزلهما يعني استزل آدم وحواء أي دعاهما إلى الزلة قرى حمزة فأزالهما بألف مخففا أي نحاهم عن الجنة وقرأ الباقون بغير آلف مشددا على المعنى الأول وهو معنى أنه ستزلهم من الزلاين الشيطان تقدم تفسيره في الاستعادة عنها أي عن الجنة فأخرجهما مما كان فيه من النعيم وذلك أن إبليس أراد أن يدخل الجنة الوسوس لآدم وحواء فمنعته الخزنة فأتى الحية وكانت صديقا لإبليس وكانت من أحسن الدواب لها أربع قوائم كقوائم البعير، وكانت من خزان الجنة فسألها إبليس أن تدخله في ثمها فأدخلته فمرت به على الخزنة وهم لا يعلمون فلما دخل الجنة وقف بين يدي آدم وحواء وهما لا يعلمان أنه إبليس فبكى وناح نياحة أحزنهما وهو أول من ناح فقال له ما يبكيك فقال أبكي عليكما تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة فوقع ذلك في أنفسهما واغتم ومضى ابليس ثم أتى فقال قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخل؟ فأبى أن يقبل منه فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين. سيد العراف فاغتر وما ظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا فبادرت حواء إلى أكل الشجرة ثم ناولت آدم حتى أكلها فلما أكل منها فتت, فتت عنهما ثيابهما وبدت سوأتهما وأخرج من الجنة فذلك قوله تعالى وقلنا هبطوا أن ينزلوا إلى الأرض يعني آدم وحواء وإبليس والحية والهبوط الانحطاط من علو إلى سفل فهبط آدم بسرنديب من أرض الهند على جبل يقال له نود وحواء بجدة وإبليس بأيلة والحية بأصفهان بعضكم لبعض عدو أراد العداوة التي بين ذرية آدم والحية وبين المؤمنين من ذرية آدم وإبليس ولكم في الرضي مستقر موضع قرار ومتاع بلغة ومستمتع إلى حين آخر أعماركم فكل إنسان له مكان في الأرض يستقر فيه مدة حياته وبعد نماته فتلقى قال التلقي هو قبول عن فطنة وفهم أي قبل وأخذ آدم من ربه كلمات قال هي ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا لم تغفر لنا وترحمنا لنا من الخاسرين من سورة الأعراف يقول وقيل غير ذلك قرى أبو ورويس آدم من ربه بإضغام الميم في الميم وقرأ ابن كثير بنصب آدم مفعولا ورفع كلمات على أنها استقبلته وبلغته والباقون برفع آدم ونصب كلمات بكسر التاء مفعولا قال ابن عباس بكى آدم وحواء على ما فاتهما من نعيم الجنة مائتي سنة ولم يكل ولم يشرب أربعين يوما ولم يقرب آدم وحواء مائة سنة وروي أن آدم لما هبط إلى الأرض مكث ثلاثمائة سنة ليرفع رأسه حياء من الله تعالى فتاب عليه فتجاوز عنه إن هو التواب المتفضل بقبول توبة عباده الرحيم بخلقه قرأ أبو عمر إن هو بإضغام الهاء في الهاء قلنا هدطوا منها جميعا يعني هؤلاء الأربعة قيل الهبوط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والهبوط الثاني إلى الأرض وكان هبوطه وقت العصر هذا توجيه من التوجيهات التي تذكر فيه التفريق بين تعليل فكرار الأمر بالهبوط أن الأول مختلف عن الثانية. وبين هبوط آدم والهجرات الشريفة الإسلامية ستة آلاف سنة ومئتان وستة عشرة سنة وبين المؤرخين في ذلك خلافاً رجع للكلام رجع لأهل التاريخ يعني في تقديرهم في هذا. يعني. فإما يأتينكم أي فإيه يأتكم يا ذرية آدم؟ فإيه بطن ضمت إليها ما تأكيداً للفعل ودغمة إن فيها. وقلما وقع فعل الشرط بعد إما إلا مؤكدا بما اللي السابقة والنون فما تؤكد أول الفعل والنون تؤكد آخره قرى أبو عمرو جعفر ياتي أنكم بالإبداي بغير همز والباقون بالهمز مني هدى قال رشد برسول أبعث إليكم وكتاب أنزله عليكم فمن تبع هدايا قرأ الدولي عن الكسائي هدايا بالإماية فلا خوف قرأ يعقوب فلا خوف بفتح الفائي وعدم التنوين حيث وقع والباقون بالرفع والتنوين وهذان وجهان مشهوران في, مشهوران في هذا الأمر لغة يعني في النحو عند تكرر لا فلا خوف عليهم قال فيما يستقبلهم وتقدم مذهب حمزة ويعقف في ضم الهائم عليهم ومذهب ابن كثير وأبي جعفر وقالون في صغة ميم الجمع بالواوي في اللظ هم يحزنون على ما خلفه جعل الخوف لما يستقبل والحزن على ما مضى والذين كفروا جحدوا وكذبوا بآياتنا القرآن أولئك أصحاب النار يوم القيامة هم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يموتون فيه يا بني إسرائيل يا أولاد يعقوب ومعنى إسرائيل عبد الله فإسر عبد وإيل هو الله وقيل هو صفوات الله قرأ أبو جعفر إسرائيل بتسهيل الهمزة حيث وقع اذكروا احفظوا والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان نعمتي أي نعمي لفظها واحد ومعناها جمع التي نعمت عليكم أي على أجدادكم وأسلافكم وهي النعم التي خصت بها بني إسرائيل من فرق البحر وإنجائهم من فرعون وإغراقي وتضليل الغمام عليهم فيه وإنزال المن والسلوى وإنزال التوراة في نعم كثيرة لا تحصل وأوفوا بعهدي بامتثال أمري وقيل بعث محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به أوفي بعهدكم بالقبول والثواب وإيايا فارهبون أي فخافون في نقد العهد قرأ يعقوب فارهبوني بإثبات الياء والباقونة بحذفها وآمن بما أنزلت يعني القرآن مصدقا موافقا لما معكم يعني التوراة في التوحيد والنبوة والاخبار ونعت النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه من علماء اليهود ورؤسائهم ولا تكون أول كافر به أي بالقرآن يريد أهل الكتاب لأن قريشا كفروا قبل اليهود بمكة معناه ولا تكون أول من كفر بالقرآن فتتابعكم اليهود, فتتابعكم اليهود على ذلك فتبوء باتامكم واتامه الاوليه نسبيا قرا حمزه ولا تكونوا بالمد بحيث لا يبلغوا الاشباع ولا تشتروا اي ولا تستبدلوا باياتي بالقران والايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ثمن قليلا اي عرضا يسيرا من الدنيا وذلك ان رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم مااكلوا يصيبونها من سفلتهم وجهالهم ياخذون منهم كل عام شيئا معلوما من زرعهم وضروعهم ونقودهم فخافوا إن هم صفه صفة محمد صلى الله عليه وسلم وتابعوه أن تفوتهم تلك المآكل فغيروا نعته وكتموا اسمه واختاروا الدنيا على الآخرة واياي فاتقون أي فخشوني والوقاية لغة حفظ الشيء مما يؤذيه وشرعا حفظ النفس عما يؤثمها قرأ يعقوب فاتقوني بإثبات الياء كما تقدم في قوله فرغبون ولا تلبسوا أي لا تخلطوا الحق الذي أنزل عليكم صفه محمد صلى الله عليه وسلم بالباطل الذي تكتبونه بايديكم من غير تغيير صفته وتكتموا الحق اي لا تكتموه يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وانتم تعلمون انه نبي مرسل واقيموا الصلاه اي اديموا الصلوات الخمس بمواقيتها وحدودها واعطوا الزكاه وأد زكاه اموالكم المفروضه ماخوذ من زك الزرع إذا نما وكثر واركعوا مع الركعين أي صلوا مع المصلين محمد واصحابه صلى الله عليه وسلم المراد اسلموا هذا وذكر بلوظ الركوع لأن الركوع ركن من أركان الصلاة وكذا السجود بالاتفاق وصلاة اليهود لم يكن فيها ركوع فكأنه قال صلوا صلاة ذات ركوع وأصل الركوع الانحناء أتمرون الناس بالبر قال بالطاع نزلت في علماء اليهود وذلك أن الرجل منهم كان يقول لقربه وحليفه من المسلمين إذا سأله عن محمد اثبت على دينه فإن أمره حق وقوله صدق وتنسون أي وتتركون أنفسكم فلا تتبعونه وأنتم تتلون الكتاب تقرؤون التوراة فيها نعته وصفته أفلا تعقلون أنه حق فتتبعونه والعقل يمنع صاحبه من الكفر والجحود واستعينوا أن في قضاء حوائجكم المعونة بالصبر أراد بي حبس النفس عن المعاصي فصل الصبر بأحد صوره أو ببعض معناه والصلاة أي وبالصلاة على نيلي أي وبالصلاة يعني استعينوا بالصبر وبالصلاة معطوف على المجرور على كذا قال على نال رضوان وحط الذنوب وإنها ولم يقل وإنهما رد الكناية الضمير إلى كل واحد منهما أي وإن كل خاصة منهما لكبيرة أي ثقيلة إلا على الخاشعين يعني المؤمنين المتواضعين وأصل الخشوع السكون الذين يظنون يستيقنون والظن من الأضباد يكون شكا ويقينا رجاء يكون أمنا وخوفا الذين يظنون أنهم ملاقو قال معاينوا طبعا مع المعنيان في الظن والمعنيان في الرجاء متكرران في القرآن أنهم ملاقو قال معاينوا ربهم في الآخرة وهو رؤية الله تعالى ويأتي الكلام على رؤيتي سبحانه في الآخرة في سورة الأنعام وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم أي يزدكم أي يذكروا نعمتي وتفضيل إياكم على العالمين أي عالمي زمانكم وذلك التفضيل وإن كان في حق الآباء ولكن يحصل به الشرف للأبناء واتقوا قال واخشوا يوما أي عذاب يوم لا تجزي أي تقضي نفس عن نفس شيئا أي حقا لزمها ولا يقبل منها شفاعة قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب تقبل بالتائل تأنيث الشفاعة وقرى الباقون بالياء لأن الشفيعة والشفاعة بمعنى واحد وهذا توجيه ممكن وجه بغير ذلك اللي قراءة يقبل أي لا تقبل منها شفاعة إذا كانت كافرة ولا يؤخذ منها أي من المشفوع لها عدل أي فداء سمي به لأنه مثل العدل والعدل مثل يعني هو يقول العدل هو العدل هو الفداء أوسع من العدل اللي هو المثيل فأنا يقول فداء سمي به لأنه مثل عدل وهو العدل المثل ولا هم ينصرون قال يمنعون من عذاب الله نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك